أنه غفور أي كثير المغفرة وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة ويرحم الخلائق في الدنيا وبين في مواضع أخر أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئته جل وعلا إلا الشرك كقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبين في موضع آخر أن رحمته واسعة وأنه سيكتبها للمتقين وهو قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية وبين في مواضع أخر سعه مغفرته ورحمته كقوله إن ربك واسع المغفرة وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا ونحو ذلك من الآيات وبين في مواضع أخر أنه مع سعه رحمته ومغفرته شديد العقاب كقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وقوله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بين في هذه الآية الكريمة أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة فهو يمهل ولا يهمل وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب وقوله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب وقد قدمنا هذا في سورة النحل مستوفى قوله تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وإن لم يعجل لهم العذاب في الحال فليس غافلا عنهم ولا تاركا عذابهم بل هو تعالى جائل لهم موعدا يعذبهم فيه لا يتأخر العذاب عنه ولا يتقدم وبين هذا في مواضع أخر كقوله في النحل ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وكقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وكقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب الآية وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا يؤخر شيئا عن وقته الذي عين له ولا يقدمه عليه كقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر الآية وقوله لكل أجل كتاب وقوله لكل نبا مستقر إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ يلجؤون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له الموعد المذكور وهو اسم مكان من وآل يأل وآلا ووؤولا بمعنى لجأ ومعلوم في فن الصرف أن واوي الفاء من الثلاثي ينقاس مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه على المفعل بكسر العين كما هنا ما لم يكن معتل اللام فالقياس فيه الفتح كالمولى والعرب تقول لا والت نفسه اي لا وجدت منجا تنجو به ومنه قول الشاعر لا والت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلمي وقال الاعشاء وقد اخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما يئل أي ما ينجو وأقوال المفسرين في المؤل راجعة إلى ما ذكرنا كقول بعضهم موئلا محيصا وقول بعضهم منجا وقول بعضهم محرزا إلى غير ذلك فكله بمعنى ما ذكرنا بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذه الحلقة ولنا بإذن الله لقاء قادم فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته